بسم الله الرحمن الرحيم وَالصَّافَّاتِ صَفًّا فَ الزَّاجِرَاتِ زَجْرًا فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا إِنَّ إِلَٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ رَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ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 حورا ولهم عذاب واصبا إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقبا فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طيبا بَلَعَجِبَتْ وَيَسْخَرُونَ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ وَإِذَا رَأَوْا آيَتَيَّ يَسْتَسْخِرُونَ وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا أَأَنْتُمْ أَوَا بَآؤُنَا الْأَوَلُونَ قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ فَإِنَّمَا هِيَ زَادَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُم دين. هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون أحشر الذين ظلموا وأسوادهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم فَلْطِيفُوا هُمْ إِنَّهُمْ مَسْؤُولُونَ مَا لَكُمْ لا تَنَاصَرُونَ بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَ لَنَا عَنِ لَم تَكُ مُؤنين وَمَا كََ لناَا عَلَكُن مِ سُ الْ القَانِ ذَلْكُلُ قَومَم قَاضين فَحََّّ لَْنَ قَوْلُ رَبّنَ إِ لَذَا تَرَوْنَ إِنَّ كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُدْرِمِينَ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ وَيَقُولُونَ أَإِنَّ لَنَا تَارِكُوا۟ ءَالِهَتِنَا جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولا قُمَّ عَلُون فَوكِهُ وَهُمْ مُكرَنون فيِي جََّاتِ النَّعم عَلَ صُورم متَقَابِلين يُطَافُ عَلَيْهِ بِكَأَحسِم مِن مَّعين بَيبَ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 اليوم فطلع فراه في سوال الجحيم فطلع فراه في سوال الجحيم قالت الله انك لا ترضين لا نعَّةُ رَبّ لَكُُ مِنَ المُحظرين أَفَمَا نَحن بِمَيتين إِللاا مَتَتَقول وَماَا نَحنُ بِم وَذَّبين إِ هذا لَهُ الفَوزُ العظوين لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ أَذَلِكَ خَيْرٌ نُزُلًا أَمْ سَدَرَةُ الزَّقُّومِ إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ ومنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطور شوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يحرعون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 جزي المحسنين ان هو من عباد المؤمنين ثم اغرقنا الاخرين وان من سعتيه لا ادري اذ ذا اربه بقلب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 تَتَوَلَّوْا عَنْهُمْ مُدْبِرِينَ فَرَاوَ إِلَى آلِهَتِهِمْ فَقَالُوا أَلَا تَأْكُلُونَ مَا لَكُمْ لَا تَنطِقُونَ فَرَاوَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ قَالُوا بُنُوهُ لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُ الْأَسْفَلِينَ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينِ وَذَهَبَ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلامٍ حَنِيمٍ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَنَظُرْ مَاذَا تَرَى قُلْ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ فَلَمَّا أَسْلَمَ وَتَلَهُ لِلْجَنَّةِ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ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 سَلَُ عَ إبَ رَاهِيم كَذَلِكَ نَجزٍ محُحسِنين إَِّهُ مِن عبَادَِ المُؤمِنين وَذَشَّنهُ بِإسحاقَلَ بَم مِنَ الصَّالِحين وَبَ رَكُنَا عَلَيْهِ وَعَ إِسحاقَ وَمِنذُرَجِهِمَا مُحسِنون سِيِّدِ مَبِين وَلَقَدَمَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ وَنَجَّيْنَاهُما وَفَوَّمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيم وَنَصَرْنَاهُمَا فَكَانُوا وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارم ذالكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ فَإِنَّ إِلْيَاسَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ أَسَدَعُونَ فَعَلَمُوا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ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 كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإنه طل من المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين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 فأَن بَتْنَا عَلَيْ شَجرََةً مِ يَقُطْوين وَأَسَلنَّهُ إلَى مِأتِ أَلْفٍ أَوْ يَزيد فَأَمَلُوا فَمَتَعَّهُم إلَ حين فَسْتَفْتِهِم أَلِ رَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُبَنُونَ أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ سَاهِدُونَ أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَكُولُونَ وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ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 وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المندرين وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون بِحَمْدِ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَنَّا لَا يُصَفَّنُ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ